إلى الكلام عن أحكام الحرم وجزاء الصيد وما يتعلق بذلك فلنعروف أبناءنا الطلاب أن الحرم هو أعظم مكان على ظهر هذه الأرض جعله الله سبحانه وتعالى قبلة لأهل الأرض جميعا ففيه مكة المكرمة التي بها المسجد الحرام وبيت الله تعالى العتيق ولهذا البلد الطيب ولهذا المكان الطيب فرمته ومكانته عند الله عز وجل حيث تتعلق به طائفة كبيرة من الأحكام الخاصة بعبادة الحدي وبغيرها والمصنف حينما تكلم عن أحكام الحرم بين في البداية حد الحرم سواء كان حرم مكة أو حرم المدينة ثم تكلم بعد ذلك عما يحرم فعله أو ارتكابه من أفعال في هذا المكان لا سيما فيما يتعلق بصيد الحرم وأشجار الحرم ونحو ذلك قال المصنف رحمه الله وحرم به وبالحرم من نحو المدينة أربعة أنيان أو خمسة للتنعيم ومن العراق ثمانية للمقطع ومن عرفة تسعة ومن جدة عشرة لآخر الحديبية ويقف سيل الحل دونه تعرض بري وإن تأنث أو لم يؤكل أو طير ماء وجزءه وبيضه وليرسله بيده أو رفقته وزال ملكه عنه لا ببيته وهل وإن أحرم منه تأويلا فلا يستجد ملكه ولا يستودعه ورد إن وجد مودعه وإلا بقي وفي صحة شرائه قولا انتهى كلام المصنف والمراد بقول المصنف وحرم به وبالحرم بهذه الجملة أو بهاتين الكلمتين أن يحرم على المحرمي الاشياء التالية ويحرم على غير المحرم في ارض الحرم نفس هذه الاشياء مع خلاف او تفصيل سيرد من كلام الشراع المصنف تكلم عن الامور التي يحظر ارتكابها للمحرم او يحظر ارتكابها في ارض الحرم ولو من غير المحرم في البداية تكلم عن حدود الحرم والحرم له حدود معروفة من أيام سيدنا إبراهيم عليه السلام ثم بعد ذلك لما جاءت قريش وغيرت بعض هذه المعالم وحددها النبي صلى الله عليه وسلم ثم حددت أو تؤكد تحديدها في زمن سيدنا عمر ثم في زمن سيدنا معاوية ثم في زمن عبد الملك ابن مروان رضي الله تعالى عن جميعهم المصنف رحمه الله بعد الخلاف في المسألة والأخذ والرد فيها ما بين الفقهاء اعتمد المصنف أو اعتمد مذهب مالك أن حدود الحرم على الناحو التالي من جهة المدينة أربعة أنيال أو خمسة أنيال تبتدئ من عند الكعبة المشرفة وتنتهي بالتنعيم ومن جهة العراق ثمانية أنيال تنتهي بالمقطع وهو اسم جبل وتبتدئ بالطبع من عند الكعب ومن جهة عرفة تسعة أو ثمانية أنيال تنتهي بعرفة ومن جهة الجعرانة تسعة أنيال وتنتهي إلى موضع يقال له شعب آل عبد الله ابن خالد، ومن جهة جدة أو المشهورة عند العامة بجدة عشرة أنيال تنتهي بالحديبية ومن جهة اليمن ينتهي الحد إلى مكان يسمى أضاه والمصنف يشير إلى علامة هامة من علامات الحرم أن سيل الحل إذا جرى إليه لا يدخله وسيله إذا جرى يخرج إلى الحل ويجري فيه يعني هو المصنف رحمه الله يقول إن هذه علامة من علامات الحرم أن سيل الحل لا يقف عنده لا يصل إلى الحرم أو يقف دونه حتى إن أحد العلماء نظم ذلك في قوله إن رمت للحرم المكي معرفة فاسمع وكن واعيا قولي وما أصف واعلم لأن سيولا خل قاطبة إذا جرت نحوه فدونه تقف الإمام الخرشي رحمه الله يرى أن التحديد بالسيل تحديد بالأمارة والعلامة والأولى التحديد بالمساحة ومسألة السيل تكاد تكون ليست ليست يقينية لأن ورد عبر التاريخ إن سيول بتحدش في أرض الحرم منها ما يدخل الحرم ومنها ما لا يدخل وهذه أي من آيات الله تعالى الكونية لكن الحقيقة إن إن معرفة حدود الحرم على درجة كبيرة من الأهمية وفي كتب طالع في هذا المقام وفي في مجلة مجمع الفقه الإسلامي في الجزء الثالث في تقريبا في صفحة 641 كلام في كتاب منشور في هذا العدد كتاب عن حدود المشاعر المقدسة يقول فيه الشيخ عبدالله البسام رحمة عبدالله البسام معرفة الموقيت وحدود الحرم وسائر المشاعر المقدسة أمر لهم المسلم لماذا قال لأنه يترتب على ذلك أذاء المناسك على الوجه المشروع ولهذه المشاعر من الأحكام والخصائص ما ليس لغيرها ولا في صدور المسلمين من المكانة والتعظيم ما يجيبه عليهم دينهم وهي على درجة من الأهمية أن الإنسان يكون عارف بحدود البيت الحرام وحدود الحرم على جهة العموم الحمد لله الآن حكومة المملكة السعودية محددة هذه العلامات تحديدا جيدا للحجيس بلغات مختلفة حتى في عرفة يحددوها أيضا بلغات مختلفة خلاصة المسألة أن هذه الحدود اللي ذكرها المصنف من الجهات الأربع على معتمد المذهب أفاد المصنف أن يحرم على المرء المحرم وغير المحرم أن يتعرض للحيوان الحرم البري حتى ولو صار هذا الحيوان مستأنس أو كان غير مأقول الله فالحرم هنا تعلقت بشيئين تعلقت بكون المرء محرم وتعلقت بكون السيد وقع في الحرم وبالتالي لا يجوز للمحرم أن يصطاد شيئا في الحرم ولا في غير الحرم ولا يجوز للحلي ولو كان في داخل الحرم أن يصطاد شيئا في داخل الحرم أو يتسبب في الصيادة على الناحو الذي سيأتي تفصيله فيما بعد يفهم من ذلك ماذا يعني إذا كان هذا منطوق كلام المصنف فإنما فهمه أن الحلال لو صاد شيئا في موضع الفل لشخص غير محرم فقام المحرم بذبقه في الحرم فلا حرمة حيث انتفى القيدان المذكوران ويفهم من منطوق كلام المصنف بالبري أن صيد البحر كالسمك والضفادع لا حرمة فيه والدليل الثريف من كتاب الله عز وجل على تحريم صيد البر وإباحة صيد البحر قال تعالى في كتاب عزيز في سورة الميلة يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم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 الآية الأولى والثانية وضحت الدلالة على تحريم الصيد في الحرم على جهة العموم لأن هذا نوع من أنواع الاعتداء والآية اللي بعدها أوجبته الغرم على التفصيل الوارد في الآية جاءت الآية, الآية الثالثة اللي هي الآية 96 اللي تفيد جواز التعرض للصيد البحر والتعرض للصيد يشمل القتل ويشمل كل ما يفوت الروح لأن القتل كما يقول الإمام القرطبي هو كل فعل يفيد الروح وهو أنواع من النحر والذبح والخنق والرطخ والتغريق والتحريق ونحو ذلك فحرم الله تعالى على المرحلين في الصيد كل فعل يفيد الروح الدليل من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الحديث المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرم الله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وحلت لي ساعة من النهار. لا يختلى خلاها ولا يرضض شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف فقال العباس رضي الله عنه إلا الافخر لشاغتنا وقبورنا فقال إلا الافخر. وقال أبو خرد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقبورنا وبيوتنا والآخر نبات معروف، طيب الرئة يستعمل للتطيب. وهو من حشائش الحرم المشهورة. المصنف لم يكتفي بالمسألة إن الصيد ع أطلاقا، بل قال إن هذا الصيد البري لو تأنس، يعني لو كان صيد بري وتأنس، ربي في البيوت أو ربي في المزارع يحرم أيضاً صيد، حتى ولو لم يكن لحم. لأن العظم الناس قد تظن أن يجوز أن أصطاب قرد أو خنزير أو نحو ذلك من الشباع السباع أو يعني من الأشياء اللي هي لا يباح أكلها المصدف أفاد أن حتى لو لم يأكل لحمه حتى الطيور البرية الطيور الماء اللي هي الطيور البرية اللي بتلازم البحر وتدخل في البحر أو تهبط على الجزر التي في البحر في بسم طيور النورس واللقلق والبطريق وهذه طيور يحرم التعرض لها وللصغارها ويحرم التعرض لبيضها كذلك لأن هي لا تعتبر داخلة في عداد الطيور البحرية هي طيور تعيش على البر والبحر لأن المراد صيد البحر اللي هو الأسماك وما على شاكلتها المصنف يشير إلى أن الإنسان ينبغي عليه إذا كان معه صيد أو برفقته أن يرسله في الحرم أو يرسله إذا أحرم وبهذا الإرسال الإرسال هنا واجب إذا كان في يديه أو في قفص أو مع الرفقة لأن بعض الناس تستحب معها طير يرشدهم من الطريق كالنسر مثلا هؤلاء بمجرد وصولهم للحرم أو بمجرد شرورهم في الإحرام للحج أو للعمرة يرسلوا هؤلاء هذين الطيور أو هذين الحيوانات من أيديهم والإرسال يترتب عليه زوال الملكية على مشهور النظام بمعنى أن يرسله عن يده وجوبا وعند عند بدء الإحرام أو عند وصول الإنسان لأرض الحرم وفي هذه الحالة تزل عنه الملكية بحيث أنه ما يأتي بعد ذلك الكلام المصنف أنه لا يصلح أنه يجدد ملكيته وأشار الشراح إلى أنه لا يجب على من كان في بيته صيدا محبوسا أن يرسله من بيته إذا قصد الحج أو شرع في, الـ في, الـ في, الـ في الإحرام بعض الناس قد يفهم من ذلك أن لو عندي مثلا صيد مصطر في البيت ونويت فريه الحج عند شرف الاحرام ارسله هذا غير مطلوب بعض الناس يعني ترى ان هذا من الرافه او الرفق بالحيوان ان انا اطلق اي صيد باعتبار ان هو الحكم يتعلق به حتى ولو هو في بيتي لا والحكم يتعلق به وهو فين وهو بيد المحرم اثناء الحرم او بيد الانسان في ارض الحرم وبالتالي الارسال من المنزل غير واجب او من البيقات ليه فرقوا ما بين البيت والقفص قالوا ان القفص محمول يعني الانسان يحمله في يده او على كتفه او في ركبه وهمتقل بانتقاري فهو كأنه بيده لكن البيت هو مرتاح عنه وغير مصاحب له يعني هي المسألة مسألة الارتحال وعدم الصحبة للطير او للحياة كذلك لو الانسان ارسل الصيد واخذه غيره قبل ان يلحق بالبحش ولم يزل بيده حتى حل صاحبه لا يحل صاحبه الأصلي أخذه ممن أخذه وهو للأخذ يعني هو أرسله وبعدما أرسله التقطه واحد وأخذه واحد مش محرم أو واحد في غير أرض الحرم لا يحق لصاحبه أن يستجد أو يجدد ملكيته مرة أخرى لا يأخذه من صاحبه ولو لم يرسله صاحبه وأبقاه بيده حتى حل ووجب عليه أن يرسله فلو لم يرفع صاحبه يده عنه حتى مات فإنه يلزمه جزائه يعني هو الإنسان لم يرسله ولم يرفع عنه يده حتى مات فبالموت يلزمه دفع الجزاء قالوا لماذا؟ قالوا لأنه كان المتسبب في الموت بالحبس يعني لأن بعض الناس قد تظم أعزائنا طلاب بعض الناس قد تظم أن العبرة بأننا أباشر القتل للحيوان بنفسه لكن انا احبسه حتى يموت جوعا مثلا او يموت عطشا او يموت كمدا او يموت غيظا او اي سبب قالوا السبب هنا كالمباشرة وهذه قاعدة معروفة ان السبب لا سيما في مجال الجنايات وهذه جناية على الحيوان او على الطيط كذلك لو انه القاه بيده حتى حل ثم ذبحه يعني هو نوع من التحايل وقع في بعض الناس او وقع في بعض الناس خلص يدخل الأرض يحرم ويلقيه في مكان ما ثم يتحلل وبعد أن يتحلل يعود ليسبحه يلزمه أيضا الجزاء لأنه كأنه قد جدد ملكيته المهم تسبب المرء في قتل الصد بأي شكل من الأشكال يستوجب الغرب مسألة إرسال الطير لو المرأة أحرم من بيته تقدم القلب بوجوب الإرسال ومجرر الإحرام أو دخول الحرم لغير المحرم لو المرء احرم من بيته احنا سبق وقلنا انه اذا احرم من بيت اذا الانسان كان عنده في البيت كثير محبوس لا يلزمه اطلاقه لكن الحكم لو انه احرم من بيته يعني كان احرامه من بيته قالوا ان المصنف يقول فيها وهل إن احرم منه تأويلا والمعنى هل عدم وجوب الارسال وعدم الزوال الملك المطلق له وإن أحرم من بيته أو مربي أو هو مقيد بمن لا يحرم منه ولم يمر عليه المسألة فيها تأويلين مخرجين على, على المدونة ونذهب على الأول من هنا في هنا نكتة فقهية جميلة جدا ذكرها صاحب مواهب الجليل نذكرها إفادة للطلاب يقول الحطاب رحمه الله لو قيل لما أوجبوا على المحرم إذا أحرموا بيده الصيد أن يرسله ولم يقل أحد بأنه يطلق زوجته مع أن الإحرام مانع من الاستيط، وعقد النكاح؟ الجواب والله أعلم أن الإحرام مانع من الاستيط لذاته، لكن عقد النكاح إنما منع لكونه وسيلة إلى الوط، فبقاء يد المحرم على الصيد فعل في الصيد يشبه الاستيط. ألا ترى أنه لو كان الصيد في بيته لم يزل ملكه عن الصيد، لم يزل ملكه على المصيد، وأما الوط الذي هو مقصود بالذات فقد منع منه المحرم. وأما إنساك الزوجة فليس في معنى تجديد العقد عليها هذه والله يعني من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة ومن رحمة الفقهاء حينما يذكرون هذه الأمثلة لأن كثير من الناس يصحب معهم زوجاتهم في فريطة الحج وقد يقع منهم الوط فلو كلفنا كل واحد وطع زوجته في الحج بالتطبيق لكان في ذلك مشقة بلغة والناس نفرت من العبادة لكن الصيد له شأن آخر وهذه الأمور العمام الحطاب يورد منها كثيرا في كتابه الطيب مواهب الجليل نكات أو فوائد حقية طيبة هنا مسألة تجديد ملكية الصيد في الحرم قلنا إن الإنسان إذا كان مالك لصيد قبل الإحرام واعطاه للغير أو أطلاقه يترتب عليه زوال الملكية بالتالي لا ينبغي له ولا يجوز له أن يجدد ملكيته له مرة أخرى لنعنى لا يقبله من أحد لا بالشراء ولا بالهبة ولا بالصدقة ولا بإقالة ممن اشترى منه قبل الإحرام ولكن إن دخل في ضمانه جبرا كالميراث مثلا أو رد عليه بالعيب فإنه يبصده ولا يتملكه لأن الدخول في الملكية جبرا لا يعتبر أبناء الطلاب تجديدا للملكية يعني هو لا يعوده لا يعيده لملكيته اختيارا لكن لو أعيد لملكيته جبرا ككونه ورث مثلا او باعه فرد عليه بعيب من العيوب في هذه الحالة يتملكه, يتملكه ويطلقه لان في اشياء تدخل زمة الانسان جبرا يعني في امور مثل الميراس ومثل كاشيل من الامور تدخل زمة الانسان جبرا حتى ولا رفض لو المحرم حبس الصيد على سبيل الوديع له ايه الحكم هنا؟ قالوا لا يجوز للمحرم أن يستودع لأحد صيدا على سبيل وديعة ولو وقع المحرم في هذا الخطأ يلزمه الرد على الفور لو كان صاحبه موجود إن غاب صاحبه يلزمه أن يبحث عن شخص يحفظه عنده شخص غير محرم أو شخص في غير أرض الحرم وإلا وجب عليه الإرسال ويضمن قيمته لصاحبه ولو أراد أرده لصاحبه فرفض يعني جه يرد لصاحبه فرفض وقال له لا أنا مش حقده في هذه الحالة يجب على المحرم أن يرسله من يده ولا غرم عليه لصاحب الصيد لكن لا يصلح له من باب حفظ الأمنات لا يصلح له أن يرسله بغيبة صاحبه ويجب عليه قيمته إن فعل ذلك ويجب عليه إخراج قيمته إن فعل ذلك ولماذا نجبره على القيمة حينئذ؟ قالوا لأن الإحرام لا يزيل الملك عما غاب من الصيد يعني لا تكون العبادة عزائنا الطلاب أبدا لا تكون العبادة سببا في إتلاف أموال الناس ولمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالأمة كونوا محرم هذا لا يزيل الملك عما غاب من الصيد والمسألة زي ما احنا شايفين فيها ضوابة فيه يبحث عن شخص أمين يستودع عنده ويطلقها ويردها وصحابي يعني فيها ضوابط. لو ان الشخص المحرم لم يجد صاحب الصيد ولم يجد شخصا يحفظه ماذا يصنع قالوا يبقى في يده الانضرورة ولا يرسله قالوا كذلك المحرم قبل الصيد في وقت يجوز له نفس الحكم، فلو خالف المحرم وعرسل الصيد ضمنه لربه وان مات الصيد في يده ادى جزائه لان المحرم يضمن الصيد باليد و الى كل ذلك يشير مصنفنا رحمه الله بقوله ولا يَسْتَوْدِعُهُ ورد إِنْ وجد مودعه وَإِلَّا بَقِيَاهُ مسألة شراء المحرم للصيد المحرم ممنوع من صيد الحرم وممنوع من حبسه وممنوع من تبديد ملكيته حكم إنه يشتري إباءه يعني مش يشتري نفس الصيد اللي كان معه لا يشتري صيدا جديدا من شخص حلال المصنف رحمه الله يشير إلى إن المسألة فيها قولين القول الأول يقول بصحة العقد صحة العقد والقول الثاني يقول بعدم الصحة وجريا عن القول بالصحة فالمشتري اللي هو المحرم يجب عليه إرسال ما اشتراه ويغرم لصاحبه القيمة دون الثمن أو يغرم الثمن على الأظهر من المذهب وعلى القول بعدم الصحة يلزم المشتري برده لصاحبه لأنه بيع ساسد ولم يفت هذا البيع فإن لم يجد ربه يجري عليه ما مرة من لزوم انه يبحث عن شخص يحفظه او يرسله ان لم يجد ويبنى قيمته وينبغي العلم ابناءنا الطلاب بان بيع المحرم بيع المحرم للمحرم صيدا لا يحل بحال من الاحوال لقالوا لانه من بيع الشخص الذي لا يملك وهناك نهي صريح عن بيع الانسان ما لا يملك وهذا من البيوع الفاسدة أو البيوع الفاسدة في الشريعة الإسلامية بيع الإنسان ما لا يملكه يعني اللحظ أن هذه المسألة حتى لا يقع فيها تحايل العلماء يقولون أن المسألة قال يصح العقد وقال لا يصح في الحالتين في فحالة الصحة يرسله وفي حالة عدم الصحة يرده لصاحبه أو يجري عليه ما جرى على مسألة الوديعة المتقدم ذكرها لما نيجي نشوف الشكمة من تحريم الصيد وهذه لم يذكرها من مصنف رحمه الله ولكن نقولها من باب الفائدة من خلال بعض شروح بعض كلام الشرف المحرم ابناءنا الطلاب يقدم على طاعة من أهم الطاعات طاعة كما قلنا تؤدى في العمر مرة واحدة الإنسان يصل بها ذنوبه ويسام ويتجرد من أدرانه ويتجرد من ملذات الدنيا ومباهجها وجخارفها هل يصح له أن يتعرض بالأذى لمخلوقات الله تعالى سواء كانت هذه المخلوقات صغيرة أو كانت كبيرة لا يصح بالطب ولذلك كان تحريم كان اصطياد الحرم أو صيد الحرم تعدي عليه نوع من التعدي أو نوع من الاعتداء المنهي عنه ويستوجب كما قال الله عز وجل فمن اعتدى بعد ذلك منكم فله عذاب قليل يعني فيها حرمة فيها حرمة وفيها غرم دنيوي الحرم مكان آمن بتأمين الله تعالى له وهذه الآية إن أول بيت ورع للنافل للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمن إن هذه الآية أبناء الطلاب التوقف عندها والتأني في معانيها والتدبر هي تشتمل على خبر وخبر وأمر في نفس الوقت يعني تخبر أن من دخل الحرم كان أمن لتشيل في نفس الوقت على وجوب تأمين من دخل الحرم وبعض بعض أعداء الدين استغلوا هذه الآية في فهم خاطئ أخذوا منها شقاً واحدا أو أخذوا من هذا الشق اللي هو شق الأمر وبيّن أن هذا نوع من التخاذل لما وقعت لما وقع القران ته بالله في الفتنة في منذ ما يقرب من سبعمائة عام أو أكثر أو ثمانمائة عام وذهبوا إلى بيت الله العتيق في أحد موانس مواسم الحج واعتدوا على البيت واقتلعوا الحجر الأسود مكانه وهدموا جوانب من الكعبة وأسقطوا ميزاب الكعبة وقتلوا الحجيج في زمزم زعيمهم بقيادة زعيمهم أبو طاهر الجنابي القرمتي لعنة الله عليه وقتلوا الحجيج في يوم التروية في يومنا حتى ابتلع دير زمزم بجشس الحجيج من شهداء بيت الله إلى لما اعترضه أحد المسلمين وقال إن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز ومن دخل وكان أمنا رد عليه هذا الخالد بقوله ومن دخل وكان أمينا يعني تأمينه وهو كان الرد هنا كان يقصد به أنكم ضعاف عن تأمين هذا البيت العتيق <تصفيق> أيا كان هذا الفهم لهذا الفش والعجول لا وهذا الفجر والعجول لا فإن الآية صريحة جدا في أن من دخل البيت كان أمينا نفهم منها الأمر ونفهم منها أيضا الخبر الحرم لما كان مكان آمن بتأمين الله عز وجل في هذه الآية هو واجب على كل من دخله من أهل القوة أن يؤمن كل كائن حي فيه سواء كان من أهل القوة مثله أو من أهل الضعف إنسان يؤمن إنسان إنسان يؤمن طيرا أو حيوانا أو نباتا التلاتة من ضمن الحكم المشتفادة في مسألة الصيد إن ربنا سبحانه وتعالى أباح صيد البحر لحاجة الناس إليه وهم في السفر سفر البحر ولو منعه ولو منعهم الله عز وجل منه وكان في ذلك مشقة عليهم والشرع أتى بمقاصد عامة ترفع الحرج وترفع المشقة عن العباد كذلك البحر بعيد المسافة عن مكة يعني مفيش أسماكها تخرج من البحر وتتعوم أو تسبح في الرمال حتى تصل إلى أرض الحرم الحرم بينه وبين مكة مسافة كبيرة الحرم بينه وبين البحر مسافة كبيرة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أبح صيد البحر وحرم صيد البر لأن الغالب فعلا أو مش الغالب ده الأكيد أن صيد البر هو اللي يكون في أرض الحرم لكن صيد البحر الناس منذ أن عرفوا أو عرفوا عرفوا الحج نبيت الله العتيق يركبون البحر وهم محرمون من بلاد مختلفة ويحتاجون إلى صيد الأسماك واستخراج الحيوانات البحرية للطعام أو لأكلها كل ما تقدم واضح في مسألة تحريم صيد الحرب باستثناء الحيوانات الخمسة او الحيوانات اللي ورد قتلها في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوانات اللي ورد قتلها في نص الحديث اللي هي الفقرة والحية والعقرب والغراب والحجأة والكلب العقور على خلاف العدد حسب اختلاف الاحاديث قال المصنف رحمه الله إلا الفأرة والحية والعقرب مطلقا وغرابا وحدأة وفي صغيرهما خلاف كعادي سبع كذئب انكبر كطير ثيف إلا بقتله ووذغا لحل بحرم كإن عم الجراد واجتهد وإلا فقيمته الفواسق الخمسة اللي في الحل اللي تقتل في الحل والحرم هي الواردة في حديث حديث عدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو مروية من طرق عدة هذه المستثنيات الفقرة وهي حيوان معروف ورد في حديث النبي أنه من الفواسق يقرد الأشياء ويتثبت في إتلافها ويلحق به بنات عرص أو العرصة والحيه حيث وردت في حديث عائشة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ويلحظ بها كل ما شابها من جنسها كالرتلاء والرتلاء نوع خطير من أنواع الحياة والعقرب هذه الأجناس الثلاثة لا فرق فيها بين الصغير والكبير لأن الصغير منها يؤذي والكبير منها يؤذي سواء بدأت بالإذاية أم لم تبدأ لأن بعض الناس قد تظن أن القتل له علاقة بأنها تؤذي المسألة مش مسألة إذا المسألة مسألة أن هذه تقتل سواء أذت أو لم تأذيت يقتل أيضا الغرب مطلقا يعني في غرب أبقع وغرب غير أبقع بعض العلماء يرى أن اللي يقتل هو الغرب الأبقع المذهب غالبية أهل المذهب يرى أن الغرب مطلقا يقتل وهناك رأي يخص بالأبقع لأن ورد في حديث سيدة عائشة في صحيح مسلم والغرب الأبقع اللي هو فيه بياض وسواد وتقتل الحذاء كذلك والحداء طائر معروف بالأذى ومنظره قبيح ويشترض في قتل الغرب والحدأة أن يكون وصل لدرجة الأذى فإن لم يصل لذلك هو المرض الصغير ففي المذهب خلاف في قتلهما وعلى القول بعدم القتل فلم يجب فيه قتله جزاءا، وذلك مراعاة للخلاف الوارد فيه والشارف قيد قتل هذه الدواب بأنه لا يقتلها المرء بنية الزكاة فإن قتلها بنية الزكاة لا يجوز ويلزمه جذاء الصيد يعني لو إنسان قتلها ليأكلها أو لينتفع بأكلها أو بجدها فهذا لا يجوز مش مش لا يجوز القتل. لا يلزمه حينئذ جذاء الصيد الأذن الواردة على قتل هذه الأشياء هي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة قال 5 فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحدياء والغراب والكلب العقور سماهُن النبي فواسق هنا حديث آخر أو رواية آخر عنها قال 5 فواسق يقتلن في الفلّ والحرم الحديث الأولاني يقتلن مطلقا الحديث الثاني في والحرم الحيّة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدياء ما فيش فيها العقرب حديث ابن عمر خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والاحرام الثأره والعقرب والغراب والحجاء والكلب العقور وقال ابن ابي عمر في روايته في الحرم في الحرم والاحرام في الحرم والاحرام يعني في اشهر الحرم هذا جملة اللي ذكروا الفقهاء الحاقب بهذه الخمسة تقريبا جملتها كلها تصل لتلتاشر شيء ذكرها ايضا الامام الحطاب صاحب التقسيمات اللطيفة والنقول المنيفة نقلها عن الامام العبدي يقول ان هناك ثلاثة عشرة شيئا ستة تشبح للأكل وسبعة تقتل للضرورة ودفع أداها أما ما يذبح للأكل فبهيمة الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، وثلاثة من الطير: البط والأوز والدجاج، وأما التي تقتل لمدراري، فثلاثة هوائية، وهي الغراب والحدّة والحدّة والزنبور، وثلاثة وهي يعني تطير، والزنبور هو ذكر النحل هو حشرة معروفة بذلك يعني، على خلاف فيه، وثلاثة ترادية. يعني تسير في الطراب العقرب والحية والسأرة وواحد من الوجهين وهو الكلب العقور تقسيم جيد للإمام العدي نقله عنه الإمام الحطاب مما يقتل كذلك العادي من السباع أو الوعوش المفترسة بشرط كونه كبيرا ويكون القتل لأجل دفع الشر فإن لم يكن كبيرا ولم يتأتى منه دار فلا يجوز قتله فإن قتله يلزمه الجزاء والكلب العقور ورد في الحديث كمثال على كل عادي من السباع يلحق به الزئ والفهد والأسد ونحو ذلك من الكواسر ويقتل في الحرم أيضا أو يقتل المحرم الطير لو خيف منه التعدي على النفس أو على المال ولم يندفع إلا بالقتل لكن لو اندفع بالطرد يطرد ولا يجوز قتل ومسألة أن الكلب العقور سمي بهذه التسمية انشارة ان هذه الصفة اصل فيه وفي انثاله من الصفة حتى ولو لم يعقر يعني بعض الناس يقول لك الكلب العقور طيب لو مش عقور ماذا نصنع نقول ان هذه الصفة في الكلب حتى ولو لم يعقر والنبي عليه الصلاة والسلام سماه سماه سما الاسد سماه كلب معروف في المملكة الحيوانية ان فيه نوع وفي فصيلة وفي رتبة وعلم الأحياء في تفاصيل واسعة هذا الكلام لكن النبي عليه الصلاة والسلام سمى كل سبع يعقر سماه كلب الحديث المشهور في المغازي إن عتبة إذن أبي لهب كان شديد الأذى للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فخرج عتبة إلى الشام مع أصحابه فنزل منزلا فطرقهم الأسد فتخطى إليه من بين أصحابه فقتله فصار الأسد هنا قبل لذي ما هو اسم الكلب قال ومن ذلك قول الله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين فهذا اسم مشتق من الكلب ثم دخل فيه صيد الفهد والصقر والباز، فلهذا قيل لكل جارح أو عاقر من السباع قيل له كلب عقور نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس أبناءنا الطلاب على أن نستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس التالي بقية الكلام عما يباح قتله في الحرم أو للمحرم وعما يترتب على ذلك من أحكام وصاقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته